وصل الله على طه نبينا شفيع الخلج في يوم القيامة وصل الله على طه نبينا شفيع الخلج في يوم القيامة ويطيب حالي والقال سالي ويطيب حالي والقال سالي, سالي في محمد من على رتب المعالي وزاد على النبين مقاماً وقربه المغيم ذو الجلالي فكان أجل من صم وصام محمد من على رتب المعالي وزاد على النبين مقاماً وقربه المغيم ذو الجلالي فكان أجل من صلى وصام ويطيب حالي سالي ويطيب حالي ويطيب حالي ويطيب حالي في ذي المدينة وصلى الله على طهى بينا شفيع الخلق في يوم القيامة سالي ويطي حالي والقالد سالي في ذي المدينة هو الهادي الغني على البيان به الملك الجليل هدى الأنامى وقامت أمة مثل البناني مضت تبني الحضارة والنظاما هو الهادي الغني عن البيان به الملك الجليل هدى الأناما وقامت أمة مثل البناني مضت تبني الحضارة والنظام ويطير حالي ويقال سالي ويطير حالي ويقال سالي في ذي تفانا فوق ما يعني التفاني وليس كمثله بشر تسامى فرحلته مسارة امتحاني بها غرس الفضيلة والسلام تفانى فوق ما يعني التفاني وليس كمثله بشر تسامى فرحلته مسارة امتحاني بها غرس الفضيلة والسلام ويطيب حالي والقالب سالي ويطيب حالي والقالب سالي في ذي المدينة وصل الله على طه نبينا شفيع الخلق في يوم القيامة ويطيب حالي والقالب سالي ويطيب حالي والقالب سالي 국민 لأول داخل باب الجناني صلاة الله دائمة دوامة عداد تلاوة السبع المثاني تخص البدر من هزم الظلام لأول داخل باب الجناني صلاة الله دائمة دوامة عداد تلاوة السبع المثاني تخص البدر من هزم ولا ويطيب حالي والقالب سالي ويطيب حالي والقالب في ذي المدينة وصلى الله على طه نبينا شفيع الخلق في يوم القيامة ويطيب حالي والقالب حاني والقالب سالي في المدينة